وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكََلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيَوْمِ الْحَشْرِ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْيُبَ بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهن وما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم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 صُنْعَ اللهِ الَّذِي هَزَّ قَنَاةَ النَّشْيِ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبْتُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ هَلْ تجزون إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّهَا ذِي الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلٌّ شَيْءٌ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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُضُورُ بَعْثَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ فِي